سيسمى الربين لذي حنين يتشور حنا حاميم السلكتاب ديش بينا نكون أقلاغ النزري فيد ذي قيضي اللان ذا مبروك لالف القدر نكونين اللان الساقدد ذي قصي فرقن مرانا كن اللان قع ذا ذا غورنا نكونين شي قعدنا بيا ذا ديف كذا فييش نستيسل يعلم كل شيء رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الورين ذكري لا نهرشا ما تبغى من الحقيقة حتى نستميذ ربيا اذا نتشج حقون انق اذا نتشان اذا بافن وان اذا بافن لجدوذن وان وذا في عدن روحان بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تاتي السماء بدخان مبين يغش الناس هذا عذاب نليم ماذا نهنكش مهن الشك ارن كل شي دست عرر عسس هناو الدخل مبعيد فان ادي غم الدنسيرني اذويذ الاعتفق رحان رب نكشف عن العذاب انا مؤمنون انا لهم الذكرى وقد جاءهم رسول المبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون انا كاشف العذاب قليلا انكم عائدون سن أبذ اكشيراتف لنا اقرا نم من بين نيم يا حشران اكيد يسد غرسن نفي اجندي بين النصواب وخرناش نشقرا اذكر قريب الصغران ارا هادي شن استزم سلوق اقلاغ نصنغ سلاعات ايفنا تقول مرذين يوم نقتشل بتشات الكبرى انا منتقمون ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أندوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين السن مرد فك في ثن قهران أتخلصمش لا تخدمم يكن زربت قبر السن القومنننن فرعون يشتثنيدن فيرهان ين يسن ضلق فسن إلعبادك يا ربي أقري غرون ذمشق موما نغفين دبيغ وتكبر ثرف ربي أقري غرون دبيغ يون الدليل فنن وإني عذت بربي وربكم أن تجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون اقرذ اطمنا بافيو اولاد خنوذ مفنوان اتعدى ميس رجمم مسوق ميسامنا روح سكن تغرثيه فدعى ربه ان هؤلاء قوم مجرمون فاشرب عبادي ليلا لنكم متبعون واترك البحر رهوا أن لنهم جند مغرقون اذا عغرب بشي غواش وكذر قمي مجهار ين يسأفغذ قيض خدش يكذر عباذيو أقل كليد أكون سبعان أنفسير البحر يرس أثني الذر قمي كم تركوا من جنات وعيون وسروع ومقام كريم ونعمت كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوم الناخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين أسحر ذر جنان الجان ذر عيون يتسزلن إجران ثمثثث يرهان ذر الارباح يتنعيمن شر النفكة ثوارثا أرقمن نغن نظن فيهن وفلس نرثلو أرسل نرجين بذ شعفا ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسلفين نجي ثروان إسرائيل ذي العثاب ثنهانا ذي فرعون إلا نطغى جروذي عدى ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من لايات ما فيه بلاء مبين شرعا من غيث النختار ذي خرق سك الملان ذي خرق سنجمان نفكيسن المعجزات ذي شتجر بنا إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا لولا وما نحن بمنشرين فاتوا بآبائنا إن كنتم صادقين وقنا الله سقرا كفر قريش أرسل لي في الله جموث حساس إني زورا نكني محالد نكر أرتقدم زورنا مصحلت قرم أهم خير نمقوا متبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين أعني نهني أخير وللقومني تبع تبع ذي اللي ذي اليمن ذي المومن ذوي ذي اللي على خطر نهني اللي ذي وما خلقنا السماوات والرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون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 هفن السنين الشرع القيامة تيريس سنسن نكن اللان أسنرين فاو حبيب. أحبيب أحبيب سذق والشماء أريل لي وثني من عن حشوين في حوان ربية نتويت وغرف على أرنويت شورد الحناء إن شجارة تزقوم طعام لثيم كل مهلي تغلي البطون كغلي الحميم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 ابحر المعدن يفسين اترك كم دخري على بعض اركبه بمن يرغان قدم ست شكر كرفش غير دخري جهنمان اشمرته فوق الرويش اما نرك من اتعد ثبن اعرف يا شجزم وريل لي بني هثا وني جشكم ان المتقين في مقامنه مين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 ذي سن الزوخ ذي سعان رمان ذي سبحيرين اللي في سن السن ذي الحرير ذرقق نغذزولان غف سرير مقابلان كذلك أسن نزوج سحوريين ثوم الحين ذي قساد كل الفك اثني عجبان نثني اثني ذي رمان ورع ارضا للموت الغس حتى الموت وسر فضر بافنسا أكذر ربحان قرآن فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون أنسه لسل لغينك نقرآن إما هثى دمكثين أرجو رجون